الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الذبى وأحل الله البيع وحرم الذبى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 يمحق الله الزبا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم